بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أقسم الله عز وجل بالفجر روى أبو صالح عن ابن عباس قال هو انفجار الصبح كل يوم وهو قول عكرمة وقال عطية عنه صلاة الصبح وقال قتاده هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة وقال الضحاك فجر ذي الحجه لانه قرن به الليالي العشر وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر روي عن ابن عباس انها العشر الاول من ذي الحجه وقال ابو روق عن الضحاك هي العشر الاول من شهر رمضان وروى ابو ظبيان عن ابن عباس قال هي العشر الاواخر من شهر رمضان وقال يمن بن رباب هي العشر الاول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء والشفع والوتر والليل اذا يسر اختلفوا في الشفع والوتر قيل الشفع الخلق قال الله تعالى وخلقناكم ازواجا والوتر هو الله عز وجل وقال مجاهد ومسروق الشفع الخلق كله والوتر هو الله قال الله تعالى قل هو الله احد قال الحسن وابن زيد الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وتر وروى قتاده عن الحسن قال هو العدد منه شفع ومنه وتر وقال قتاده هما الصلوات منها شفع ومنها وتر والليل اذا يس اي اذا سار وذهب كما قال والليل اذ ادبر وقال قتاده اذا جاء واقبل واراد كل ليله هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك أي فيما ذكرت قسم أي مقنع ومكتفى في القسم لذي حجر لذي عقل سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي وأصل الحجر المنع وجواب القسم قوله إن ربك لب المرصاد واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد قال الفراء ألم تخبر وقال الزجاج ألم تعلم ومعناه التعجب كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كيف فعل ربك بعاد إرم يخوف أهل مكة يعني كيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء واختلفوا في إرم فقال سعيد بن المسيب إرم ذات العماد دمشق وبه قال عكرمة، وقال القرضي هي الإسكندرية، وقال مجاهد هي امه وقيل معناه القديمة، وقال قتادة ومقاتل هم قبيلة من عاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وسموا ذات العماد لهذا، لأنهم كانوا أهل عمد وخيام وماشيه سيارة، وقال بعضهم سموا ذات العماد لطول قامتهم، قال ابن عباس يعني طولهم مثل العماد وقوله لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة وهم الذين قالوا من أشد منا قوة وقيل سم ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد عمده ورفع بناه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود أي وبي الذين جابوا الصخر قطعوا الحجر بالواد يعني وادي القرى كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا وفرعون ذي الاوتاد سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد وقد ذكرناه في سورة صاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد يعني عادا وثمود وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب قال قتاده يعني لونا من العذاب صبه عليهم قال أهل المعاني هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع من العذاب قال الزجاج جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد قال الكلبي عليه طريق العباد لا يفوته أحد وقال مقاتل ممر الناس عليه والمرصاد والمرصد الطريق وقيل مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم وقال الحسن وعكرمه يرصد أعمال بني آدم والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً فأما الإنسان إذا مبتلاه امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه وسع عليه فيقول ربي أكرمني بما أعطاني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً وأما إذا مبتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وقيل قدر بمعنى قتر وأعطاه قدر ما يكفيه فيقول ربي أهاناً أذلني بالفقر وهذا يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق ولكن الفقر والغنى بتقديره فيوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه إنما يكرم المرأة بطاعته ويهينه بمعصيته بل لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إليه وقيل لا تعطونه حقه ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا تأمرون بإطعامه وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض بعضكم بعضا عليه وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما شديدا يأكل نصيبه ونصيب غيره وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم قال ابن زيد الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام ويأكل الذي له ولغيره وتحبون المال حبا جما أي كثيرا يعني يحبون جمع المال ويولعون به يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع كلا إذا دكت الأرض دك دكا كلا ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر وقال مقاتل أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام المسكين ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عز من قائل إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق على ظهرها شيء وجاء ربك والملك صفا صفا قال عطاء يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء صف على حده قال الضحاك أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بالأرض ومن فيها فيكون سبع صفوف وجاء يومئذ مرحبا وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يعني يوم يجاء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى يتذكر الإنسان يتعظ ويتوب الكافر وان له الذكرى قال الزجاج يظهر التوبة ومن أين له التوبة يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة أي لآخرة التي لا موت فيها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قرئ بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق كوتاقه يومئذ وقيل هو رجل بعينه وهو أمية بن خلف يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوتاقه أحد وقُرِئ بكسر الذال والثاء. أي لا يعذب أحد من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ ولا يوثق كوثاقه أحد يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق وهو الإسار في السلاسل والأغلال قوله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك إلى الله راضية بالثواب مرضية عنك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي مع عبادي في جنتي وقيل في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين